ولم يكن, ولم يكن له كفواً أحد كفواً لا كفواً كيف تقرأ؟ كفواً أحد ولم يكن له كفواً أحد أحد